وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِنَاءً تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَعْلَمُ السبيل. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح قلوبكم وكان الله ظفورا رحيما أن بذ أولى المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إذْجَاءُكُم مِن فَوْقِكُم وَمِن أَسْفَل مِنْكُمْ وَإِذْ زَغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِاللَّهِ الْظُنُونَ قُنَالِكَ بَتُلِيَ الْهَمِينُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالا شَدِيداً وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُوا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غرورا وإذ منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرا عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتن لا وما تلبسوا بها إلا يسيروا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدب وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَيَأْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَأَتُمَّتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَا ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائدين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون تون البأس إلا قليلاً أشححة عليكم فإذا جاء الخوف رأيهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من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 وَإِذْ يَعْتِلُ الْأَحْزَابُ يَوْدُ لَوْ أنهم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ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 فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي نستنك أحد من النساء إن اتقيتن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 إن الله كان لطيفا خبيراً إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصادقين والصائمين والصائمات والحافظين خروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعد الله لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يرت من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضل لم مبين. وإذ تقولن الذين أنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قبض زيد منها وطر زوجناكها لكي لا يكون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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذينَ خَلَوْنَ قَبْلَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَّامَ قُدُورَ الَّذينَ يُبَلِّغونَ رِسَالَةِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن ملکت یمنک میں الله عليك و wa banati khalik wa banati khalatik allati hajarna ma'aka وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا قَالَتْ صَوْتًا لَّكُمْ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَيْلَا يَكُونُوا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُقْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء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 وقعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي من الله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمه نمتا فاسألوهن من وروحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمالهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته نصلون على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 والَّذينَ يُؤُّونَ المُؤمننينَ وَمُؤمِناتِ بِ وَيرِ مَكتَ سَبُ فَ قدِ احتْتَمَدُ بُتَ نَ وَإسمَ مبين ي أيفَ وَنِسَاءِ المؤمنين يدنين علي ك أدنا أي يعرفنا فلا يؤذين، وكان الله غفور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 وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجبون وليا يقلب رجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل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 ان اعرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين وال في قوتي والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم.